بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واكع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة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 وَمَن فِي الْأَرْضِ دَمِيعَتُ ثُمَّ يُنَادِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى تَدْعُو مَن أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى إِنَّ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 للسائل والمحروم والذين يصدكون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون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 وعهدهم راعون والذين هم بِشَهَادَاتِهِمْ قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون أَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُضْعِنينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِين ۚ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ يَعْلَمُونَ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 يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهكهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون